عشرة استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها كما في المثال الطابق الثاني الطابق السادس الطابق الثامن الطابق العاشر الطابق الرابع الطابق الأول الطابق الثالث الطابق السابع الطابق التاسع الطابق الخامس